الكار الصباح والمساء الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده يقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ايه الكرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم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 بما شاء وسع كرسيُّ السماواتِ والأرضِ ولا يؤوده حفظُهما وهو العليُّ العظيم ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب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 لِوَاسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الذي يُوَسْوِسُ في صدور النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ثَلاثَ مَرَّاتٍ وَيَقُولُ أَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي اسالك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده واعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي اعوذ بك من الكسل وسوء الكبر رب اعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر وإذا امسى قال ربي اسالك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها واعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ويقول اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور وإذا أمسى قال اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير ويقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك مستقر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 انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك يقولها اربع مرات ويقول اللهم ما اصبح بي من نعمه او باحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر ويقول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 يقول ذلك 3 مرات ويقول حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات ويقول اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك العفو والعافيه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 يا حي يا قيوم برحمتك استغيث اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين ويقول اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين اللهم اني اسالك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه واعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده ويقول اصبحنا على فطره الإسلام وعلى كلمه الاخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى مله ابينا ابراهيم حنيف مسلمه وما كان من المشركين ويقول سبحان الله وبحمده 100 مره ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات او مره واحده عند الكسل ويقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مره إذا اصبح ويقول سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته ثلاثه مرات اذا اصبح ويقول اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اذا اصبح ويقول استغفر الله واتوب إلي 100 مره في اليوم ويقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ثلاثه مرات إذا أمس ويقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد عشر مرات